وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناه بذنوبهم فاهلكناه بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا خِي قِرْطَاسٍ فَنَمَسُوهُ بَأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْ لَا عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا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 كل ما في السماوات والأرض لله. كتب على نفسه نعمة. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.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 وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أنما الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تسركون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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أَشْرَكُوا أَيْنَ شركاؤكم الذين كنتم تَزْعُمُونَ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين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 وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ قُفُّوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَانظُرُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه موتهم قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون عَلَى على ظهورهم الا ما يذرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تعقلون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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استفعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله نغلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنت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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسخون قل <تصفيق> لا أقول لكم عندي خدائ الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك, ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي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 ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مردعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 كل ما ينزيكم من ظلمات البدر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقودوا في حديث غيره وإما ينسئنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مَعَ القوم الظالمين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 وذكر به أن تبتل نفس لما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم سراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 وَأَنْأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُوْنُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ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 وَهَذِهِ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَادُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُسْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعْ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَقَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَقَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَبْتُ بِالْأَمْنِ إِنْ كنتم تَعْلَمُونَ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 ووهبنا له إِسْحَاقَ ويعقوب كلا هدينا ولوحا هدينا من قبل ومن ذجيته داود وسليمان وَأَيُّوبَ ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا وَيَحْيَى وعيسى وإياس كل من الصالحين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 فَإِن يَكْثُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قُتِبَ إِنْ لَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى الْمَنَّاتِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبِدُونَهَا وَتُكْفُونَ كَثِيرًا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوبهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك يصدق الذي بين ذي ولتنبر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اشْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُزِلُّ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إلِي الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُ أَفُسَكُمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تردون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد بئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم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 ذلك من الله فإن تُفكون فَالَّقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الْلَّيْلَ سَكَنَوْا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُصْبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّدُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُرْمَاتِ الْبَرِّ وَالْمَحْرَوْنَ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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خبرا فأخرجنا منه خبرا مخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمال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 سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميث فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 وَأَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عِمَانِهِمْ لَأِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِلْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّمَا هَذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون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 والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونا من الممترين وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أَكْثَرَ من في الْأَرْضِ يضلوك عن سبيل الله إن يَتَّبِعُونَ يتبعون الظَّنَّ الظن هُمْ إلا يَخْرُصُونَ إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ من يضل عن سبيله وهو أَعْلَمُ بالمهتدين فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ حَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْفُرِذْتُمْ إِلَيْهِ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إِنَّ الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يختلفون وَلَا تَأْكُنُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقًا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَابِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ ذُنِينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجِرِمِيهَا لِ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 إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَمَا عَصَرَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنذِرُونكم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن ربك مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني للرحمة هي شيء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أشاءكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآث وما أنتم بمعجزين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 ولو شاء الله ما فعلوه فبرهم وما يفترون فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بذعمهم وأنعام وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فيجذيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجذيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خفوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعذ اثنين قل آرَكَ وَإِنْ حَرَّمَ أَمْلُؤْ ثَيْنَ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبْئُونِ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِفِينَ وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ قُلْ آ حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحاب الأنفيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغيظ علم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ هُوَ الَّذِي أَرَادَ فِيمَا أُوحِيَ إلَيْهِ مُحْرَمًا عَلَى طَعَمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا زِيرًا فَإِنَّهُ وَرِدَةٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِوَعِيرِ الْلَّهِ بِهِ فمن الضفر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي وَمِنَ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 117. قل هل عندكم من علم فتخرجوا لما إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون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 إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا السواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إِلَّا بالحق ذلك موصاكم به لعلكم تعقلون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 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنما أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَتُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدَفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدَفُونَ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 قل انتظروا لما إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يرذى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم